م و س و ع ن ا ل ن ا ب ل س ا ل ل ه ا ل ر ح م ن الاسلاميه ر ح ي م ل موسوعه ا ل ن ا وفتحت أ ب و ا ب ه ا و ق ا ل ل ه م خ ي ه سلام عليكم طبتم قد خلوها خالدين حتيق الذين اتقوا ربنا ربهم زمرا إلى الجنة و ش ي ق ا لذي نتقو ا ربهم إ ل ى ا ل ج ن ة زمرا وشيق الذين اتقوا ربهم الى ا ل ج ن ة زمرا, وشيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا سلام عليكم طبتم ف د خ ل و ه ا خالدين وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم ف د خ ل و ه ا رفيق الذين اتقوا ربهم إ ل ى الجنه دمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها حتى ف ب ح ت ابوابها وقال لهم خزنتها وثيق الذين اتقوا ربهم إ ل ى الجنه زمرا حتى إ ذ ا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم وقال لهم خزنتها و س ا م عليكم صبتم ف د خ ل و ا خالدين وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وقالوا الحمد وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا ا ل أ ر ض お、はい、はいはい وخافئين الأرض ي من حول س ب ح و ن بحمد ر ب ي س ب ح العزه عما يصفون